إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بادي أجرنى أجرنى إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني I love you, Lord, I love you, and take my hand from my واسع و عظیم صفح جمیل، من أدعوه يجبني. إلهي من سواك ومن أدعوه خفز بیده و من بعده اجرمی اجرمی الهی قد و عبد ضعیف الخلق مثلي ليس يجل إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو آتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عن. اَلهَمَّني وَأَخَّذَ يَدِي وَمِنْ بَادِيَ نَجِّنِي إِلَٰهِ مَنْ سِوَاكَ يُزِيلُ هَمِّي وَمَنْ أَدْعُوهُ مضطر زيلهم ومن أدعوه مضرة يجبني إليه